ثُمَّ أَنْتُم هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَمْ فُتِكُم وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ ثُمَّ أَنْتُم هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَمْ فُتِكُم وَتُخْرِجُونَ فريق وتخرجون فريقا منكم من زيارهم تظاهرون عليهم بالإتم والعدوال وإن يأتوكم أسارات فاذوهم وتخرجون فريقا منكم من زيارهم تظاهرون عليهم بالإتم والعدوال وال كُم أتَرَاتُكَادُوهُ وَإِن يَأسُكُم أُساَاتُ فَذُهُم وَهُو مُحََّّم عَلَيْكُم إخْراجُهُم وَإِني يَأْسُكُمْ أُتَاتُ عَلَيْكُمْ إفْراجُدُ أَفَثُ مِنونَ بِضاضِكِتابابِ وَتَّرُونَ بِضَابُ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 وَيَوْمَ الْ القِآَامَةِ رَدُّونَ إِلَى أَشَدِّْ الْ العذاَابُ وَيَومَلْ القآانَةٍ رَدُّونَ إلَ أَشَدِّْ الْذَاب اللَّهُ بِرَاطِِ للِنعََّا تََّلُون وَضَ اللَّهُ بِراطلِعََّا تَعَّلون